الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الكتاب يعرفون الكتاب يعرفون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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.الذين الكتاب الكتاب كما الذيينَ آتناهُ الكتاب يَعرفونهُ كما يعرفون أَبنأَهُ الذيينَ آتناهُ الكتاب يَعرفونهُ كما يعرفون أَبنأَهُ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن مِنَ الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. مِنَ من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن مِنَ الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات. Velkulli ıjha, hu mualliha, fastabiq al Velkulli ıjha, hu mualli ha, fastabiq Velkulli ıjha, hu mualli ha, fastabiq Velkulli ıjha, hu mualliha, fastabiq al Velkulli ıjha, hu muvliha, fاستabicul xiyrat. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وَلِكُلِّ وَجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ إنه للحق من ربك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك Vemin nereden çıktığına bak, onun yüzüne körük Mescid-i Haram ve onun haklıdır Rabbine. Vemin nereden çıktığına bak, onun yüzüne körük Mescid-i Haram ve onun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 Vemin nereden çıktı? Veli, vajehi kştırı al-Mesjid al-Haram. Ve innehu lal-ḥaq min Rabbik. Vemin nereden çıktı? Veli, vajehi kştırı al-Mesjid al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 إنه للحق من ربك وما الله بغافل عم ما تعملون وما الله بغافل عم ما تعملون وما الله بغافل عم ما تعملون وما الله بغافل عم تعملون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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة انتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجة وحيث كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره شَطْرَهُ يكون للناس عليكم حجه وحيثما كنتم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وحيثما كنتم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِن لَّآمَنْتُمْ لَأَغْنَيْنَاكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَحَيْثُمَا شَطْرَهُ وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجه وحيثما شطره لأن يكون للناس عليكم حجه وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجه وحيثما شطره لأن يكون للناس عليكم حجه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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم مني عمتي عليكم ولأتم مني عمتي عليكم ولعلكم تهتدون Vale etim maniğmeti alaykom ve وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تَهتَدُون وَلِئُتمَّن يَعمَتيِي عَلَكُمْ وَلَ عََّكُم تحتَهتَدُون وَلِئؤُتم مَّنْ يَعْمَتِي Vale etim maniğmeti alaykom ve Vale etim maniğmeti alaykom, vale ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من عليكم ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة لأن لا يَكُونَ للناس عليكم حُجَّةٌ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم من عليكم ولئتم من يحمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسلا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب كما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 Kema arsalna fikum rasulam minkum yatlu ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukum elkitab Arselنا فيكم رسول منكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتنا ويُزَكِّيكم ويُعْلِمُكم الكتاب منكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب كما Arslan fi kum Ressulum min kum yetlu alaykum ayetina ve yuzekikum ve yeglemukum el Kitab. Kma Arslan fi kum Ressulum min ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون. ما لم تفونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون. ما لم تفونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تفونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون. لم تفونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تفونوا تعلمون.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 رسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما وَأَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, ويعلمكم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَفُونُوا تَعْلَمُونَ كَمَان وَأَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, ويعلمكم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَفُونُوا تَعْلَمُونَ كَمَان أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون كما رسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون. فذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون. فذكروني أذكركم ولا تكفرون.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 فاذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون. فذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون. فذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون. فذكروني أذكركم ولا تكفرون.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 إن الله مع الصابرين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب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 ve la tequlu lmiy في سبيل الله amwatum بل ahiyau ولكن لا تشعرون'' ولا ve la tequlu lmiy في سبيل الله amwatum بل ahiyau, ولكن لا تشعرون'' ولا ve la tequlu l-miyyu qutul fi sabiilillahi amwatum bal ahiyau, vakil la teşurun. ve la tequlu l-miyyu qutul fi sabiilillahi amwatum bal ve la tequlu l-miyyu qutalu fi sabiilillahi amwatum bal ahiyau, vakil la وَلَا تَقُ لِمَيْ يُقُتَلُ فِي سَبيل اللَّهِ أَموَاتُ ببلَلْ الأأَحْاءُ وَلَكَِّ تَشْعرُون وَلَا وَلَا تَقُ لِمَي يُقُتَلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ أَموَاتُ ببلَلْ الأأَحْاءُ وَلََِّ تَشعرُون وَلَا ve la tequlu l في سبيل الله sabiilillahi بل bal ولكن لا تشعرون ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبْقِعُ الْخَيْرَاتِ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 رسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبْقِعُ الْخَيْرَاتِ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 أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون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 رسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ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 رسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون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 أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 رسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ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 أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني.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 وَأَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ, ويعلمكم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَفُونُوا تَعْلَمُونَ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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ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 أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون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 رسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفونوا تعلمون